على زجر ما هتطول ونحو المكان تنتزا بعض العرض والطول صددت بكر خلال سنضمك مكره حرام وما علي الحول هم لو ذات الكون ما, ما خفت من مجهول في الغدر لحان كف الغدر لحاد وما كنت تجايله بتطول يا شرار في ري شغال بيه كيازا I know put the fuck in I'm reco the red colour I'm running item in the draw aid for the fashion and no weakness I now put the fucking I'm writing for the letter I'm running item in the way the cooked fashion and no weakness got Nåväl inte hon, att du är bokstavligen den där typen som jag är. Jag är en helig, عايش ربا حسر وندم زفا الزبا اسم الغرام وردق ليه مرة الألم أنا قبل كده كنت عايش ربا حسر وندم زفا الزبا اسم الغرام وردق ليه مرة الألم وقفت في بعض الكريم راجل كريم إنه الكريم ليما ظلم بعض يحكى في بعض ضيط يحتى الفرد لا اعلم ذلك والحظب في حلم خلو بعلي انا في حلم خلو بعلي تادر الحظب التالي حب كنت سنواني اخر مرات واخر عشم لو كان فيهم يصل اقتلاف لي بقى العذاب في اكتغم في حب كنت سنواني اخر مرات راه العشم لو كان فيهم يصل اقتلاف لي بقى العذاب في اكتغم رب العباد احفظ عقاب من حشوتا حي تنعم بعد الفراغ <تصفيق> والسلام من عدم تار انا في حلم ولو بعيني انا في <تصفيق> حلم ولو بعيني ايه الكريم وحسب السم تاني تاني تاني تاني Ana fi hilm illi ba'id Ana fi hilm illi ba'id Jag är dyrbar,